بسم الله الرحمن الرحيم 118. تعسيمين تلك آيات الكتاب المبين 110. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين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 111. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 112. <تصفيق> أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لا إله، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له العزيز الرحيم، وإذ نادى ربك موسى أن أتى القوم الظالمين. 119. قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون 112. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي 119. فأخاف أن يقتلون 110. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 111. فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 119. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل 110. قال فرعون وما رب العالمين 111. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم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 قال فأتي به إن كنت من الصادقين 110. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 111. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 119. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 110. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. 115. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 116. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 117. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 112. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 113. موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 114. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 115. لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 119. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 110. إن هؤلاء لشرذمة قليلون 111. وإنهم لنا لغائضون وإن 117. فأخرجناهم من جنات وعيون 118. وكنوز ومقام كريم 119. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 119. فأتبعوهم مشرقين 110. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمذركون 111. قال كلا إن معي ربي سيهدين 115. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 116. وأزلفنا ثم الآخرين 117. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 112. ثم أغرقنا الآخرين 113. إن في ذلك لآية 114. وما كان أكثرهم مؤمنين 115. وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم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 111. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي 113. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين 112. والذي يميتني ثم يحين 113. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وَجَعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَل لِي مِوَارَثَة جَنَّتِ النَّعِيمِ وَأَغْفِر لِأَبِي إِنَّهُ كَان مِنَ الْضَّالِّينَ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. وَأُبَرِّزُ ذِي الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ أَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كِبُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافع ولا صديق حميم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 111. كذبت قوم نوح المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين 114. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من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 لو تشعرون وما أنا بطرون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت عاد المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 112. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 114. وإذا بطشتم, بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 وَمَا وما نحن بمعذبين 110. فكذبوه فأهلكناهم 111. إن في ذلك لآية 112. وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو الرحيم 111. كذبت ثمود المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين 114. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم 112. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون 114. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن 122. إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا 124. فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه قَتْلُهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين 111. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 112. رَسُولٌ لكم رسول أمين 113. فاتقوا الله وأطيعون 114. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون 114. فنجيناه وأهله أجمعين 115. إلا عجوزا في الغابرين 116. ثم دمرنا الآخرين 117. عليهم مطرا فساء مطر 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 115. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 117. وزنوا المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لا إله، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ وإنه لفي زبر الأولين 112. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض 111. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 112. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 113. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 114. بغتة وهم لا يشعرون 114. فيقولوا هل نحن منذرون 115. أفبعذابنا يستعجلون 116. أفرأيت إن متعناهم سنين 117. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم 116. وما كانوا يمتعون 117. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 118. ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين 111. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 112. إنهم عن السمع لمعزولون 113. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين 111. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 112. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم 111. وتقلبك في الساجدين 112. إنه هو السميع العليم 113. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 114. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 111. والشعراء يتبعهم الغاغون 112. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 113. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قُلْبٌ